انا انا بقلبي شفت نورك وشخصك صار جدام يا بوليما متذوره وجيت حافي بقدم انا بقلبي شفت نور وشخصك صار جناني يا بليما متعزور وجيتك حافي بقدامي بالله تتوجه ان الحرقه لزياره مراقد الطاهرين والوجع لزيارتهم يهد الذنوب حدا في روايه عن الامام اذا ضاقت السبل بكم فلودوا بقبورنا تتفرج همومكم وصلنا مولاي انا بواسطتك احصل وان كانت عبرت حرقه للزياره اسمح لي أنا انا متوقف اقول بقلبي احنا نورك وشخصك صار جنان يا ابو لينا اجي لك حافي بгдаمي وادخل حضرتك واجوع وصير بسعدياني وعمري ينتهي اما وانا توسلك داميا مولا فاق اسعار ذنوبي وريد تكون لي حاميه يا علي هوايه اخواني يصدقوني في مثل هذه الليالي ليالي ميلاد ولي العصر من بيده رزق الورى من تعرض عليه علي الصحائف يعرضه عليه هذه الليله في ختام فرحته صحائفكم بان تطلبوا الاشتياق إلى الجلوس في حضرة علي وآل علي يا صاحب الزمان بلغنا ان نكون في هذا المشهد في هذا المكان انتم يلي في الشاشه اللي تشوفون هذا المكان أن تشوفونه ان شاء الله نحي هناك ونقعد اقول له هوايه يا علي هوايه هوايه صار ندنوبي وريد تكون لحاني سمعت اللي يجي يزورك ويلوذ باسمك السامي سمعت لا لا يا سمعت اللي يجي يزورك يا علي ويلوذ باسمك السامي تجيره يا ابو الحسنين وانجا يا علي امامي والله تجيره يا يا تجيره الحسنين والله بقلبك الموجوع اريد احركك اعرفك مفارق يقول لا يا هالحامت عن طاه ودبات بقصيده هذا مداحك ودبيت يا علي يا علي حملي عليك تشتك وذبت حملي عليك حملي عليك تشتك وذبت وعلى كيفك يا ابو بيا وخليني وخليني وخلني يا في الحما خدني وخلني يا في الحما خدني وخلني ترى الفراق هد حيلي وخلني دخيلك دخيلك دخلك دزلي طارش وخلني وخلني اكنس حضرتك سبحانه ومجيد آه الله المشاكل يا المشاكل يا علي ما ادري اكتب هاي الدمعه يمكن واجي بقصيده توجه يا حلال المشاكل من معادنها وبسمك يا علي وبسمك يا علي وبسمك يا علي, وبسمك يا, علي. يا حلال على عيني حلال يا حلال المشاكل من معاد نها وبسمك كل مشكله حلها نضمنها تسمع سفينه نوح بسمك في البحر سارت والافلاك بسمك يا علي دارت ما تجري ام الحشا شلون صارت حبوب قادت بحبك وانترسنه يا ابو الحسن يا زهراء انعطف بنا المكان يا فاطمه الى من ياخذ ثرك ويظهر اصيح يا ابو الحسن يا الملك جبريل ومن مريم بسرك يشفي كل عليل لا شم الحسن تدفن الضلال ويتامها بروحه ما تسكنه والله شلون احताब هذا وسلك الدعاء يا فارس بدور والاحزاب والله قويه يا فارس بدور والاحزاب والبصره يا من خلت باليم غيب عصره عينك ليش ما شاهدت هالسطر الصارت حمرا عين ام الحسن منها يال من صرختي يال من صرختك تتراجف الصواب يا هزاز حسن الكفور يا ابو حسين شلع عن باب الكسر ضلعك اجي فارس بدر وقفت عليه تقول له انت علي انت فارس بدر واحود وقفت عليه تقول استمل كما شيمه الجنين تعاتبه مولا صاحب الزمان يا شريك القران استنهاض اليك بمصاب امك الزهراء بالدموع نلاديك بحق الزهراء لقد ورد وقد ورد في الزيارة ان مولاتكم فاطمه بالتوسل بها مكتوب في الزيارة السلام على المجهوله قدرة السلام على المخفيه قدر بعد السلام على المقصوبه جهرا الزهراء يا صاحب الزمان ضربت في شوارع المدينه في شواله المدينة المدينه مقصوبه جهره يقول الامام الصادق بزيارته في فيا مولاي يا صاحب الزمان وعظمنا ازل الخلقت دموع الخلق عبره ضجالت ترد وجينا جاءت كم شبن حره سميه وندبح على الجمل حسره على ابن زياد خلاغه يا صاحب الزمان وبالشفاه قد شتار شخصنا اليك بابصارنا شخوص الغريب بمر السفال احلما وكادت تموت السنان بطول انتظارك يا ابن الحسن يا الله اللهم بحق هذه الدموع على الزهراء وزينب يا الله يا الله يا الله لا تدعنا في هذه الليله المباركه وفي هذه الأيام المباركه ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا مرضان الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا عسرا الا يسرت ولا رزقا الا بسطته ولا حاجه من حوايج الدنيا ولا الاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كل ولي ابن الحسن صلوات بار في هذه الساعه وفي الليالي وليان وحاضرا وناصرا ودليلا وعينا تتسكنه ارضك الطوع وتمتد لها طويله برحمه يا رفع ادعوا لامامكم اللهم فرج همه و اللهم احفظه من امامه ومن خلفه اللهم اجعل حوائجنا به مقضيه وعلالنا به مشفيه وامورنا به مكفيه اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه ومن المستشهدين بين يدي المؤسسين بارك لهم في اعمالهم وفي خدمه الحسين في مشارق الارض ومواربها لاستجابه الدعاء ولدفع البلاء ولتفريع الهموم والغموم الفاتح مع الصلوات